أأَصِفُعَ آياتََّ نَيتَكَّرونَ فِي الأررضِ بِغيرِ الحَفّ وَإِ يَرَو كلُ آيَةِ لا يؤمنِنوا بِهَا وَإِن يَرَكُ آيَةِ لا يؤمُِ بِهَا وَإِنَرَو سَبِيلَ الرشْدِ لَا يَتَّخِذُهُ سَبِيلَ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 فَلْيُجَزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِن حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدَ لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا